of the ننسى فيها الدنيا ونحق أملنا أحلى ما في العمر لحظة مر مننا ننسى فيها الدنيا ونحق أملنا والعيوم في القرب تحكي الشوق بدلنا والشفايف همسها يصور كلامنا بعد غيبة كنت فيها علي آلي بعد حيره فيها صهرت الليالي جتلي تاني والهنا فاض من قلوبنا احلى ما في العمر لحظه مري بينا عمري في حياتي مرضى أقوله مرضى أقوله يا حبيبي قولي هقوله وانت جنبي يا حبيبي العتاب عمري في حياتي مرضى أقوله مرضى أقوله يا حبيبي With the Iad, with وإزاي قلبي يقساد الوجود كله شاركنا اليوم فأحنا أحلى ما في العمر لحظة تمرين مني مر ما بيني قلبك وعيني قلبي سطرغه واطرغه مر ما بيني وبينك وبينك وانت غايب حملو قلبي سلامك كل هم شفتها بقلبك وعينك قلبي سطرها وعطرها عشانك كل أيام اللي باقيه في عمري حبي لك هديه ليك في ما دمت جنبي ما دمت جنبي احلى ما في العمر لحظه قريبة فيها الدنيا ونحقها مننا والعيون في القرب تحكي الشوق بدلنا والشفايف همسها يصور كلنا بعد غبة كنت فيها عليها لي بعد حيره فيها صهرت الليالي والهنافض فض من ولبن أحلَى ما في العمر لحظة مر بنا أحلَى ما في العمر لحظة مر بنا